ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنه تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك شظوا ما كانوا واضل سبيل ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدم مناهم تدميرا وقوم نوح لم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 وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَدْنَا تَبْيِرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَر السَّنَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَجِدُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْصَرَ بْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا